ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرا ووجعنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بدونهم فأهلكناهم بدونهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين.